قال مالك في فدية الأذى إن الأمر فيه أن أحدا لا يفتدي, لا يفتدي حتى يفعل ما يوجب عليه الفدية وإن الكفارة إنما تكون بعد وجوبها على صاحبها وأنه يضع فديته حيث ما شاء النسك أو الصيام أو الصدقه بمكة أو بغيرها من البلاد الأمر فيه أي في فدية الأدى بخلاف الأمر في إيش في كفارة اليمين إن أحدا لا يكفر حتى يفعل بالفعل نعم قال وإن الكفارة إنما تكون بعد وجوبها على صاحبها. الكفارة بعد وجوبها على صاحبها وفي حلق الرأسي لم يأتي شيء يوجبها بخلاف كفارة اليمين فيه جزء السبب وهو عقد اليمين نعم. قال وأنه يضع فديته حيث ما شاء. هل او أو الصيام أو الصدقه بمسك أو بغيرها من الديان؟ هذه قضية مالك مستقلة. عرفنا بأن من عليه فدية الأذى لا يخرجها إلا بعد ايش بعد الحلق، بخلاف كفاره اللي هو مخير يقول مالك وإنه يضع. فديه الأذى حيث شاء في مكان ارتكابه او يصلها الى ايش الى مكه ولكن العلماء يقولون الصيام لك ان تصوم حيث ما شئت عن الأذى بخلاف عن هدي التمتع ثلاثه ايه في الحج وسبعه اذا رجعت وسياتي ايضاحها اكثر أما الإطعام من نسك شات أو ستة مساكين فأكثر العلماء يقولون كل إطعام سببه نسك من مناسك الحد فإلى مكة واختلفوا في جزاء الصيد فبعضهم قال في محل مصطاد عوضا عن الصيد الذي قتله عن أهل محلته وبعضهم يقول إن كان يصلح هديا فيذهب به إلى مكة لأنه بسبب الإحرام أما هنا قال أنسك والنسك جزء من أعمال الحج فكيف ينسك وكيف يذبح وضعه حيث شاء قبل أن يصل إلى مكة يقول الباج صاحب النسك اللي هو في فدية الأذى بين أحد امره إن أراد فدية الأدى فقط كالصوم والإطعام فكما قال مالك وإن كانت فدية الأدى أرادها هديا فلا تذبح إلا في مكة وإن قلدها أو أشعرها فلا يذبحها إلا في مكة إذن قول مالك حيث ما شاء يضعها إن كان إطعاما او صيام فلا خلاف عند الملكية في ذلك اما اذا كان النسك سيدبح شات ان اعتبرها شات لحم صدق كفار عن الادى ففي محلها او حيث شاء وان ارادها هديا بسبب انها وجبت عليه بسبب عمل من اعمال الحج فلا تذبح الا في الحرم كما هو حكم الهدي عموما هديا بالغ الكعبة.